فمن أظلم من مكذب على الله وكذب بالصدق إدجائه أليس في جهنم مثوا للكافرين اجبشت يا رب العالمين بحسين ذكري بيت الله عليه وسلم أي محمد الله عليه وسلم أي مدرء أي كافر أي أي محمد صلى الله عليه وسلم حموم رباك ليش مرنش أو كيش أو اللي كفنتم ما بينهم بده حمد إيش نفلا لي رب العالمين ورب العالمين دي حقي ااا صادم الحقي مزروني وردت قبل حمزة عالمي إيه أنا نكره عميد وما بيجي كا غير وقت الحق تداول جتنه هو أو رب العالمين بحكمين ما بينه خالد كذا كت شحكم دي ما بينه خالد كذا كيده هتسرق خستان كيده غير باشيب دس جبيت وكيس دخرا به عذاب دس جبيت فمن أظلموا يعني لا أحد أظلموا كسر كسر ظالم ترنيح ممن كذب على الله أو كسر دروا درباري رب العالمين يبقى دروا بجد أبشر رب العالمين يا دروا بجد أذكر لي رب العالمين يا دروا بجد أكتر العالمين يا حاشا دروا بجد أبا واصطام وبين رب العالمين رب العالمين القرآن إذا هميب وما أفاد تأكيد كريه و عبادتي و بخده تنبه تكرون و ناو بتكسب كنا شريك رب العالمين چو شريك چو هفال نينه و جايك نوكه رابیت اكیب كتا شريك رب العالمين بشت كسب امروغي ظالم ترنیا رجع قیامت ظلمويل همه معاصره اوه من من كذب على الله دروبت يا اوه شريكت يا رب العالمين اوه بواسطه يا ازده ولا خبوبی بهم اوه دقنه رب العالمين و اوه کلی شريك وواسط ما بين خواه رب العالمين و دنبی يوم فمن ادعى لمن كذب على الله كاس الباذن الكرميه ايمدلوك بتع حرام او خدي حرام نكربي وواب حلال او خدي حلال نكربي وواب بدعاء وخدينا بالبدع في امر ساوى وسموا بالبدع خيره وسنته يوم بيعلم رسولنا واكل بدع زي كاس البكاساذن الكرميه ديروا كيه داربار دين رب العالمين الكبير لا يخشكي من ذهب أن يفضلوا verso sangat كمنا وأ loopsшие تبقاء وأنا أحسنت معッ vaccins تبقاء على ج Elizabeth كل جميع من الد Agenda اطلاق رحلة لهذا بهذا السعب ونحنира جعات لدى كثير الله آمبر عنها في دولةggi الم livะ Tools الكثير السver انها نحن مع installations قرات لا يเปيد لا يبط سنجم مع اد خطم UH حرام ونحن نحن معになل هن سجل جزء أو الان خطام نبي اشتخر كيف و وكليس بعبد نبي اشتخر كيف خيره وكريتش خير سيدنا نبي تو باشي تو نبي فمن اظلم ممن كذب على الله كسل بك كسى ظالم قرني يا رجاء قيامته وعقوب ويل همك سكي مواصره ابي باشي دا نبك وتكذب بالصدق وتشديش كربيت ها وراستي يا خدي اين اخارب ببيغنبري و عليه السلام كتاب قرانه بسم الله بیامبری صلى الله عليه وسلم اوه راست نیست داری دلوبه کرد نباید چبونیم هنگامی که تو بیامبر بیجی صلیح و علی و سلام یه دلیلی نگری تو یه عقلی نگری تو یه مذهبی نگری تو یه جماعتی نگری تو یه حزبای نگری تو باید چبونیم دلیل این تدریف. اما ما میشکسیم روی زارم تنیمیم و کرد و به صد تی درج آه او دلوبه پی راستیه کرد اما خودمومی ونها في عاتش دو دليل السلام لكم مروف حقائكي اشتاكي باريبنا اينا بيت بس بناهاد بيت چو دليل بناهاد بن؟ و باريبنا اينا بيت ربعاميش لنا بيت و كذب بصدق اذ جاءهو اشتاكي حقيق دليل جهشتا مروفه مروفه هنگي چلو كد؟ هنگي الدروين بيتداره و ناسنين تداره هنگي مروفه قناحقاره و هنگي ربعامي دل مروفه يقريدو ابا فمن اظلامواه اتى كسل بي كسايز عالم ترني يا يا سرمه او واجب سرمه او هر کس هر استي كه خدام موجود قران دائم پیغمبري بودي س الله عليه وسلم چي كه امراض دين دريد ایمان كه دي چي كه ما راس نه اين دري عمل همو كسا زالم ترين و قم عمل همو كسا كي موثرا فليس في جهنم مثوى للكافرين مش فين قرب عالمي ميت او آياته كه رب العالمين ات و دروه هنده دانت واسطه و شريك كتا بو رب العالمين دانت و خده بقناه داناينه يعان دروه بجل اه حلاله و اه حرامه و خده و نقوله يعان دروه بو حقيبكت و راسبكت خاله و پیغمبری صلى الله و اسم كا قرآن و سنته صلى الله عليه وسلم جزایبانه چیه؟ و في جهنم مثوان بالكاثرين ها قول ليسه اداد چیه؟ یا ليسه؟ نفیه نیا بيجي ليس محمد دن موجوده یعنی محمد يجي چی نیا؟ یه حاضر نیا، موجود نیا، یه حاضر بس هلکه افق همزه استفامه ها تا پیش دا نفی نامی نید بیتا تقریر و اتباط گر همزه استفامه ها تا برا که لیسه ها تا دانان دبیتا اتباط و تقریر یعنی نا بیتا نفی یعنی دبیتا بله درستی افجته هی و حقه ولكن ربما يجب أليس الله بأحكم بهذا المكان الذي يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يعني ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله في جهنم يكون الله يجب في جهنم يعني يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب كون اختارا و اخيامتك في عدد خدمة عمالة فارزي بجنة جهنم چونك غلقا تيه؟ غلقا كي. كيرا وطاريا عدبا و نحوشا بجنة بجنة جهنم وليس في جهنم بل ميدان اي ناف جهنم اي مثوان يعني جي ماناوه مثوان يعني مقام اقامت يعني جي ماناوه بو كيه؟ دل كافرين كافر يعني اوه يكي كده شريك رب العالمين اي او كافرة هذا كذا بين خمر بالعالمين أو كافر. هذا ترويح وحقيب كذا واخدين قرب تدل. أفرىق هم حكم دو أفمرو با. أفمرو با بلا الله بلا محمد رسوله. ربع عالمين أليس في جهنم للكافرين؟ يعني ما يدناه يبله ما يدناه نفجحنا ميدون جي ما نبيه حتى على النب في جي دبن النب في ميدبن كين أو كافر ممن كذب على الله وكذب بالصدق هذا رب العالمين بحسيب كافرنا هذا الدرواد دربار رب العالمين الكذب وهذا الدرواد وحقيقته وراسيلته وأخدين آخره وبوريتنا كذب هذا رب العالمين بدي أبعد دماغك وقاسناه ويا اوکه سرازینه بی تو بیه قانونه بیه سر وی دینی وی شریعت و خدایی نه قریب. کدر واقف که من نادریتو. اوه یاباشو اوه باش نیا اوه ما ته دنیای ایمان پیینو اوه مصلحت ما ته دنیا ایمان پناهینن. اوه جواب چیه جوابه نمی. چه گربه عالم عبد. ما مفهوم اعتراف کنیم باوریتی نیت گربه حق و حق. ما دم اله و خدا عت حقتی ويقينك مباری به هم بدو و یقینه کبشک مهبد ایمان کبشک مهبد فاوت شلال خداش تر و او حیا خدا نو تهمو چیا همو حقیا و راستی و عدالت و الله دی جا به صدقی و او کسای هات به حقیه به صدقی اینی الله تجبريلي راستينا فرندالي يا رب العالمين ابو پیغمبر صلى الله وسلم وحي نعرف مين به وحي كراتي صدق يعني أوجت انه وحي ده هموتيا همي راسته همي راسته اي وإيمان دين جاء بالصدق العالمين راستي وحقيبيها وصدق به وكسي وحقيش راز بنت داري وراستي راز بنت داري الإيمان بنتك وباورية ببيني عندك ويقولتي أبا بحسي جبرينيا والذي جاء بالصدق وصدق به بحسي پیغنبريا صلى الله عليه وسلم هذا التفسيره، وتفسيره وتفسير كوريج بجد والذي جاء بالصدق بحسي پیغنبريا صلى الله عليه وسلم وصدق به بحسي أبو بكر يا رازو بنا خدا هندك أشجوتي وللذي جاء بالصدق بحسيب عبدي صل الله عليه وسلم وصدق قدي بحسامه إيمان داركك إيمان بينه وبوري بينه أوشته بعنبدي صل الله سمراس إنا عليه هندك أشجوتي وللذي جاء بالصدق بحسيد إيمان داره حماية نسي إيمان داره ما هل إيمان داركك رابط إيمان وبوري أبوه حقيقه وراستيه نبيل وخده ابو پیغنبلي انا خواله صلى الله عليه وسلم وصدق به وعمل تکر به وإيمان به نبيل راس نبيل تدريه أبو بحثي دارا الله عليه وسلم ابو إيمان بس كان كيفية مروف إيمان خدبتنا بني إنها تأكل تفسيرا والذي جاء بصدتي يعني جاء بلا إله إلا الله يعني ألوكس إيمان بلا إله إلا ظالمات وأهل لا إله إلا الله يخبري كري الشركيو عبادتي بخدبتنا بثلت وهي كريش والذي جاء بالصدتي يعني جاء بالقرآن يعني القرآن من أحوال الله رب العالمي القرآن إنها يبوب وصدق بي وراص إنها درو عمل واتقراعاتك لدى هاتي والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به تبتش يا هاتي جمعي هاتي والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به يعني همو كسك إيمان بارئنا همو اشتك كخدئنا أخار يعني خدئنا أخار هم حقيا وراستيا وراس إنو أدري وعمل بيكري أولئك هم المتقونا هذا من الضي المتقين لأنك أمور بيتم ربك إيمان دار ربك متقين فرب العالمين هم في القرآن دار وعدات باشية وصرفرازية وخلاص بينا يدينك إدين متقية وأولئك هم المفلحون بحس كي نهابا رب العالمين بجي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ونبدي ما هم المفلحون القرآن هدايت ابو مرويت متقين ان للمتقين مفازا طبعا بحسب حاشيه الترجمه بوكيها حازتي عمر بن المتقي اراجع برهند ابراهيم شهادتك حسك بي بي المتقين اذاو تشتاخذين رودي و الله او هم او راس الحق بني المتقون هنا باراسل عذاب اخذه ابو ناد بين باراسل جهنمي هنا الغضب و لعنة رب العالمين أبدا هنا بارسان خسارتي الدنيا وآخرتك وأولئك هم المتقين يعني بيشك، أفمرو فنية المتقين هكا مرو في إيمان دار ومرو بو أهل لا إله إلا الله التوحيد لا لهابو وشرك لا لنبو وارشتك خدقوتي أمرو في مروي راسينا ديبوتي. بل ما دام لا دو خدقاتي هنده وايه وقوي حق وقوي راسه مرويك دي بيت ايكل كي ايكل مروي المتقين هنگي مروف ده بي ده اكت مروف ده متخي كمروف ده هيته پاراسان همو خرابيكي و همو باشيك و سفرازيك و درچونك بو بي كسيه و بو بي مروف ده برانباري بي رب العالمي ده چه ده تفاقسانا لهم ما يشاؤون عند ربنا هلشتاكي وادفت نالي رب العالمي رب العالمي ده ده بس كنگي ده رب العالمي ده بتا مروف هالكلام المجدنيه هرشي كا خدم المربي قد بيد مريدي نمان وبينه بتوباري بينه بتواسينه بتدريه هنگي شو زناقيمات الرابعين بجيت هادش تكى واك سنا بيت أزدمي بحش بيد أزدمي خوشي الناف بحشند أشد فين أزدمي تشي تكى بيد صل دلواو دلواوبشي تأزدمي بأخازب كار رب العالمين ذي رب العالمين ده لهم ما يشاؤون عند ربهم نيا أركان رب العالمين بقوله شتى حازر كريم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشىء آن هند است که ربعامین حاضر کی بوفاکسونانه چه چوادیتیا، اونا چه چوچکها غالبیا، اونا چه چردهاتی سرد لمرویی و که خطره سر هند در ربعامین میشه هر شتکی وادفید دمی و دوایت پای در ربعامین و فيها ما تشتهيه الانفسو و تلذذ آعینو. یعنی ناف بحش در ربعامین بوفاکسونانه حاضر کی. هر شتکی دل واب چیته یا چه چوتوابه چیبن تحوش بال حس کم ببینن. ربعامین وادشتنه همادیده که دیده دکه. والذي جاء بالصدق وصدق به ابي رابي ايمان فقي ايناي وباري فقي ايناي وباري براستي ايناي اولاد خدادي و راس ايناي درو عمل بكني افانا رب العالمين لهم رب رب العالمين, رب العالمين, رب العالمين ذلك أفهم رب العالمين, رب العالمين جزاء المحسنين أبيت جزاء كيا جزاء واك سأبيت مروت محسن بن جباشيت كان يتشاكيت كان مروت بن أبيت حمو قافه صح كانه كيشتك دليل بهاي كان وكيشتك دي سنة بيعمر يا صلى الله عليه وسلم ويد كان وقت عبادة كان جواند كاني أقبل عبادة خويه نا ناف نواجه دبروني هو بريوالجية كديبيتو دليوالجية كديبيتو ن إحسان أو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أبغى أستمر في عباداتي خديتك، أستمر في عباداتي رب العالمين يبلكك. نبي نظهر عباداتي هذا إحسان، وأنا مروق مروفة كمحسنا جزاء وكسرابي شاكية ك الدنيا هل جزاء والإحسان إلا الاحسان أبغى هنيبدي جزاء وكسرابي باشيت كهار، هم قبتيان، هم قب بلا خو او کسی باشید که یا عبادت خودید که تنها یه چشیدگر ربعمی نداند یه باشید که اینجا حدی بله خاله کامو دشمنتی اوید کرد و بلا خاله کامو بشه وانیا کس هر بلا چجاینده تعین بلا کس بشه وانیا اوینه کرد بلا تنها مال بید و تنها بیمت باید که یه باری به همیت جزاء و نحسان اندل حسان جزاء باشید و چجربزن آوی همه ربعمی دچته بی بجمناتيا بلويته دكران اف هنده كسا ونيا خرابيه كهي النبي همه رجع خيامته برامبره وانه چهو هل جزاء هالجزاء الاحساني إلا الاحسان هم, جتبه هم دي باشي والقتبه هم دنيا دراب العمين توفيق قوي ده بإيمان وعمل صالح وثبات دهته وهم آخياته جهد آخيات شب العمين هموش ده باشد دهته بلك الدنيا دراب العمين چه نعيه تم ربيه باشي بوم ربيه نهده خوشی دنیا بوده چی بوده نه؟ اما دچی بوده. ماست این خوشی ده بوده که رباعی دل تفرگه دیده ایمان در تا بود ثبات داده سر کراس و سر که حرف روز حیامتش به حشد و رازی بینا خود جد هم خوشتر نبود حشدا فو فات سنا لا ذلک جزاء المحسنین هد جزاء و کساء احسان و باشیت کنیای دا بنده مرد به سرمان هر باشیت کرد و هر عیب آن میگوید چه جرای بهی بینا جاء به في نابيت ان هم دي قد رب على من ان اف باشر بشورناچيد ودي جزايوي وردت له اجا كهربا من دنياي دش حالي خوشنكر اما مرد ايماندار بادي ها اين كار و حماد وردت به ودي رجاكه مات باش يا ماستر وي عملي شواوي كر رب العالمين دهتبه عنهم اسوا الذي عملوا اضع على من ابجد و هنده دینه، اول کسی ایمان خود اینه، ایمان پیشتینه و خود بودی و همونش تکرار است این داده. دو، چجاست در ود دینه و چه ادیش دینه؟ لیو کفیر الله عنهم. کربلا عمد دل خوش می‌د. تکفیر، تکفیر الزنوب یعنی لیخوش بین آگونها. کربلا عمد دل خوش می‌د. اسوال لذی عملو. آگونه حد واقعی. دوچست داده کربلا عمد. یک اوش ده باشو يدله وا بيخوش بيه وكان له خشيه لحامله ده رشاخه احمدي تشي وا بيت ياجيش اوش ده اولي ترسم كتشملو تشي ترسي الغنخه او خراب يغنخه طبعا من ويش ده يديل تك ليكفر الله عنهم اسوء الذي عمله او غنخه واكلي او خراب يواكلي او عمل خراب يواكلي طبعا منها ما ده اللي يخوش بيه سبب تشد يخوش بيه چونكي وا ايمان وبارف همو شكل اينه كفده بوديو كلام بالي وكسا الله عليه وعليكم چنانایی نه برانبلی عقل خو، چرا عقل خو پیش قرآن و سنت دانه اخستیم؟ بویی مادرم خدا بودی، ابراهیم بودی، صلّا صلّا الله علیه و سلم. آو چه تر مزانن؟ آو یه حق و من ایمان و باوری فهی. هر وقتی بویی ابو بکر رضوی الله علیه و سلم، وقتی بویی ابراهیم داری تا بحثی الله علیه و سلم. بوییت بیجید از شهیدی چوی معقدسه و قدسش، از وجميعنا لله رب العالمين ورب العالمين قال اشدني شمدي من ملائكه ديتين وبغامبر ديتين عثمان ديتين بحشد جهنم رب العالمين شمدن واذات ما بششت نبي اسيده انا بود ابي بكر رضي الله عن اخدري بيت مشركا وبوته مشت ابي بكر نزاني براضي الله عن اخدري بيت كب بيغنب صلى الله عليه وسلم تشو اسراء ومرجه نزاني بافده كافر وبوته بوته حكي وب بيت ابيغنب بيصلى الله عليه وسلم من اگر نکنم باید نبودیم می‌رفم هر یکی مداد چه بجی کیم کسی منابونه نهایا یکونیاد وجود دارد چونیاد آقایی هستم عقل خوب جکریه ده افسته چیمه؟ اما چون ایمان و باوری اذیا هرسته گفته بیشتر موفقیم بر بیشتر مسافران هستم آویه حقه و آویه او آو چه و او اجتلالی واتد آو همو عدالت و حقیق راستی آد ولیده؟ ابوبکر عزمینا خدا لبی اذی معاصرین نمونه بوم سرمان اینایی کیمرو و ایمانات یهودیت ما دام خدای گوتیا پیغمبر بود یا صلی الله علیه و سلم چی اوی حقا لاروسن یا او اوی درستا و یدی حمو یا خلتو یبلعسی فرانو سنا تی بهنده جزای فاکس نار ابراهیم دهنده ده تی ی ایک چشتکی واجب تی ده تی یا دش دیو کفرا الله عنه اسوا النبی عملون او دون احد خراب اب تواکرین ابر عمل حماد لا خوش و چو عقوبن ادا برچی برای ایمان اول اینا یبواییه و اینا و به عبادت صلّیح و علیه سلام حضور در دو جدش درج قیامت را رباعی عبد خوی ایمان داد دنیزی که فکر می‌کرد وقتی حساب می‌کرد، اگرچه عبدا او عبد ایمان اینا، ایمان یعنی هر چی که خدا بوده و به عبادت صلّیح و علیه سلام راست اینا داره دنیزی که خودت حتی کسی مرفی نبینی و یاد آن علیه کنفه او، یعنی رباعی دوی مرفیه چه دیگر کس دیگر که کسی مرفی نبینی، وقتی مرفی كافر و مشرك و منافق و الخراب روكت و خراب رب من هذا النبي و هد كوي بطن و دهت فبخان دل سر برانباري هم مخالك ده حساب قل ايمان ده رب العامل يقرره فلان فلان فلان فلان, فلان أو الدنيا ب ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من بالي. <سؤال> هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هم يكون هناك بيجي بالي من يكون هناك من يكون هناك من يكون من من و دم آفونا رب العالمین و نیا همه بودن گویی نو بیشتر من تناتی نه تناتی نه ازش رب العالمین هنگی دو بیشتر عبادت خویه ایمان دار ایمان اینه دنیای دا و باوریم همه چتکی اینه چجور اقنع خو و رأی آخو پش قرآن و سنت دادن اخستیه تو بیشتر دنیای دا بیشتر خواج ز نکه ستر توها علیک فین دنیا بیشتر دنیای دا من تو ستر کربوی مکاسب نه حسان بود نیم از هد کاتنبر بود افکن حکاسب نه حسیه وأنا أغفرها لك اليوم وبشتاء بروز الشيء كم تأخوش بنا يا رب عاين فيترسل من إيمان دول بوشونك في الدنيا ما فيت في هم بري بديع سال الله وسال أو الله راسله برهم بري هندش يا رب عاين ويشد بده باشيل دللي وتشخ به الله عنهم أسوأ الذي عملوا رب العالمين دل يخوش بيت او قنا خراب او الوكرين و او اللي ترسي هاي العالمين ده هكا في عقوبة بدت ده عقوبة قلق و تنب و تريش سبب السبب الواقو نحا او الوكرين اما ايماناوي تلوكر ايماناوي ده مروفه خلاصة و بالعكس اش مروفه مشرك و مروفه او ايماني نهيت و باغولي نهيت او عمل ويكري و او عبادة ويكري همودة كلهين همو د پیش بند. چه فایده می ندازه؟ نه باز گناه هکری سری می نن و رب العالمین یاپوشند. بر تو و عمل کریش ده همون پیش بید هر وقت خدا بودیم به عنبری سان الله و علی سان. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْظَى فَنْعَمَلُ. این عیم حماسان الله عليه وسلم سان هم تک تو شرکی که اعمالت هکری همون چه دید؟ همون د پیش چه فایده می ندازه؟ و مرور ایمان دار بر عکسه. هم گناه هکری نیش. ما بین می و رب العالمین دن. رب العالمین در ایمان وی. چونی به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 شونك عدالت اوه توه اما فاضل ابا توه كوي بدايه وزياتر بدايه بان هندي رب العالمي اش عدالت اتقال كي ناكد قل فاكسانا عمل كريا هم جزائي بدايه اش براتها شو لايه كري حاقيتها بس ولكن هفت وفين بده؟ بودتا. ماذا تجنبه؟ فضله. فضله عن زيدية. زيدة من دي بناوي، زيدة شلوية، من يوم هولو كوريوية و كوري تبوارا دوية. وإلا المثال الأعلى رب العالمين بحيث ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملونه. أو عمل موحد وإيمان دار كتب، بلك كي عمله كيف يجب. رب العالميش، قالك يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين